يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم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 ونقر و ا في الارحام ما نشاء إ ل ى اجل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 والآخرة بسبب إلى السماء ثم, ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أ ن ز ل ن ا ه آ ي ا ت ك ث ي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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر إ ن الله يفعل ما يشاء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 وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 من قبلك من رسول ولا نبي الا إ ذ ا تمنى ألقى الشيطان فيه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 وقال النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يخفروا لن